جسر ضغداد الحزين قد حق ألا تستكي لجنازة الحر السجيد واندقه عمرك ما يطول يا هل جسر تسمى أروي لك بمدمى حال اللذي يفجى قلب الحجر صار هذا اللذي تحمله تز العرش لجله منه نسجى مثله وبيد الفلاك ده ناحل صبح جسمه لكن ثقل همه بس تحمل العصمه لو انت تنهار انت تدري جسر الشجوع موسى بن جعفر والسجون قد فك قيدهما المنون وبحكمه سجن العقول وبحكمه سجن العقول يا جسر قد حق ألا تستكي لجنازة الحر السجيد واندقه عمر كما حد السجن صبرا وبالسم خلص عمره يصعب عليك امره وعلي ما يهون والموسى بن حقك يلم كدار لا تنحني أكثر وحجاء ركي عيو مثل اسرق ونادي ايد اللي بتعادي ابن النبي الهادي تبت يا هارون في السجن قد اضحى شهيد اخا بمعصميل حديد والكأس في كف الرشيد نخبا لموت ابن الرسول نخبى لموت ابن الرسول يا جسر ضغدان الحزير قد حق ألا تستكي لجنازة الحر السجيد منعب قلب غايم راهب بني غاشيم آلامي عالك ضيم والمدمع يسين يا المثلي تتقلم تتقدم صوبك يا جسر الهام بربع حمامي عين الله تمصدها ويانا موعدها واسمعنا من عدها صوت الزناجي يا جسر أنت من الشهور وهذا إمامك بالقيود وبيوم حشرك إذ دعود عن ظالميه ما تقول عن ظالميه ما تقول يا قد حضر الا بحقنا تستكين لجنازه الجنازه الجيش ودم يطول للشاعر علي السقاي